قالنا صوت شديد جاني زولا من بعيد وشفت طيفة في المنا لا بس جديد. أبيض بلون السلام وابتدى بحلى الكلام قال انا صرت الشهيد اللي نال اعلى وسام يا هل الدير اسمعوني الشجاعة من صفاتي حتى لو هم عذبوني والذمن أصبح حياتي حياتي حياتي في my country وفرحوا لي في مماتي وفي عالمها كفنوني كفنوني كفنوني mother And in هذه الله امني